بوك تو سدومدست اي تسعة وسبعون تسعة وسبعون بردفكي دوا الصفات اثنين الصفات اثنين ابليشنا سنفو سين أنا ألبس ثوباً أزرق. أنا لابس ثوباً أزرق. وبلتش نسم وتسرب فستان. انا ألبس ثوباً أحمر. أنا لابس ثوباً أحمر. أنا ألبس لابس ثوباً أخضر. Јас купувам една црна ташна. Сааштери шантат ет саудаа. Сааштери шантат ет саудаа. Јас купувам една кафеава ташна. Сааштери шантат ет бунниа. Сааштери шантат ет бунниа. Јас купувам سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. متربيا نوفا كولا. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. مترى با. удобная كولا. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. تاموجورا. جيف. اتنا ستارا. جينا. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق. تسكن امرأة كبيرة السن. таму جورا جيڤ إدنا ديبلا جينا. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. тамو دولو جيڤ إدنا رادوزنالا جينا. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امراة فضولية ناشته غوستي بها فيني لوجيه ضيوفنا كانوا اناسا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء ناشته غوستي بها учтиви لوجيه ضيوفنا كانوا اناسا مهذبين ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. ناشت جوستي بع انترستني ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. ميلي لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال. محبوبون. نعم سيدتي. امات درس كديتة. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. دالى وعشة ديتة سميرني. هل أطفالكم مؤدبون هل أطفالكم مؤدّبون؟